أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبقوا تعلوا رايات غفاقة وتضيعوا جزاها وتتسالقوا لغة رغم الأزمان لها عبقوا أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للتقين ولا أدوان إلا عن الطالبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصلي وعلى آله وصحادته الطالبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم لإحسانه إليه الدين لبعث قال المؤلف رحمه الله ونفع روايكم بعلومه ورضي عنه. قال باب, باب مرفوعات الأسماء هذا قال قال رحمه الله المرفوع المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل يعني أنا عدد النفعات وأمثلتها قال وأقول, وأقول وأقول قد علمت مما مرى أن الإسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع الأول موقع الرفع والثاني موقع النصب هذا يسبق النهب والثالث موقع الخفض ولكل واحد من هذه الأواضع هوامل تقتضيه وقصر عن مؤله يبين لكذلك على التفصيل وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف الرفع خير من الخفض خير من النص لهذا بدأ بالمرفوعات لأنها الأشرف، وذكر أن الإسم يكون مرفوعاً في سبعة مواضع أولاً إذا كان فائلاً، إذا كان فعل يكون مرفوعاً يعني يكون سبق وفعل، الفعل يكون مرفوعاً ومثاله محمد في نحو قبلك حضر عليون وَسَافَرَ مُحَمَّدٌ حَضَرَ عَلِيٌّهُ فَعَلِيٌّهُ لَمَرْفُوَرْ أي فاعل أنه سبق فعل ها. سافر محمد كذلك محمد مطوع ثانياً أن يكون نائباً عن الفعل وَهُ الَّذِي سَمَّهُ الْمُؤَلِّفُ النَّفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَعِلِهُ يكون نائباً عن الفعيل الفعيل ليس حظم المفعول يقول مقامه يقول مفوع وهو الذي سمع المؤلف المفعول الذي لم يسمى فعيله نحو الغصن والمتاع من قولك قطيع الغصن قطيع فعله ماضي مبني من مجهول الغصن نائب فعل يقول الغصن هو ها يكونوا بنص ولا كن اللي قطع اللي قطعه هو سلم واش حاضر قطع الوسن نقولوا في الماضي مبني للمجهول الوسن فاعل لايف لا يفعل الوسن لا مرفوع <تصفيق> هو حقه يعود الفاعل الموجود يكون ما منصوب الليل. ولكن لما كان الفاعل مجهول ومش مذكور يكون المفعول هذا بيكون مرفوع انهي به ليه الغصن هي اصلا قاطع الرجل الغصن هذا الرجل مذكور ما اذا الغصن في مطلب الفاعل بماه وسرق متاعه النتائج متاعنا راه مفعول به هو اللي مسروق ومصروف ولكن السارق ما عرفناهش وينو نقولوا سوريقه فعل ماضي مبني للمجهول والفعل المستتر مش موجود الفعل نكمل ضكروش اللي هي اسباب كثيره سوريقه متاعنا نايد تاع للفعل أي. ثالثا ورابعا من المرفوعات المبتدا والخبر المبتدا والخبر دائما يكون مرفوعين نحو محمد مسافر محمد مبتدا ومسافر خبر هم هادو زوج حاضرين كلمه مبتدا كلمه اسمع فيهم الماء في المبتدا ما هو والخبر ما هو علي مستهيل علي مستهيل علي مبتدا والخبر هذا المرء كذلك اسم كان ابيسن اسم كان اسم كان او اردا اخواته له ابراهيم ابراهيم والبلد البرد. البلد البلدو كان إبراهيم مجتهداً هذا الوقت كان كان في اسم قطنه الله في الناع كان هذا في الماضي ترفع الاسم وتنصب الخضر كان أخوته رجينا نشاء الله هي نجموعة من اللي يرفعوا الاسم وينصبوا القفر منهم كان كان ابراهيم كان نقولوا كان فعله ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر كان ابراهيم ابراهيم اسمها اسم كان مرفوع بالضمه كان ابراهيم هي مرفوع مستهدا خبرها هذا هو ما صح ها انا في المرفوعات كان ابراهيم ابراهيم مرفوع اصبح البرد شديدا اصبح هذه من الاخوات هنا في المؤمن صح هذا يتبع الاسم استطرح البرد اسمها مرفوع شديدا خبرها منصوب تصير يتبع الاسم التصفه شديدا خبر ان دا. ان هذه تنصب الاسم بالعكس تنصيب الإنس ومتبع خضر. إن هذه خبره هي كل نفوه. إنه أخواتها. هذين راجعين شاء الله. إنه أو إحدى نحو فاضل وقدير من قولك إن محمدا فاضل. إن حرف توكيد ونصف. تنصيب الإنس ومتبع خضر. ان محمدا نقولوا اش موها ان محمدا ان هذا النص ومحمدن... اسمها اسمه محمد فاضل فاضل خبرها فاضل خبره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ حَرْبُوا تُوكِيدُ وَنَصَبُ نصيب الإسم وطبع الحبب إِنَّ اللَّهَ إِنَّ إِنْ إِسْمِ الجَلَلَةٍ مَنصُوبَ عَلَى التَّعْرَيْبِ عَيْنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ عَلَى هَذِكْ حَرْبُوا جَرْبُوا وَسَعَهُ وَعَمُوا كُلِّ وكل مضاف الشيء المضافي ليه القادم وهو الخباط مرفوع المرفوعات هم سبقونا سبعة ها ستة ها يوم يا والان نتكلموا على السابع تابع المرفوع التابع هذا اربعه انواع اللي المرفوع هذول كانوا كان وكذا وعندها مرفوع ويجي بعد هذا التابع التابع تابع يكون تابع للمرفوع بكون مرفوع يتبعوا اخر المرفوع ثاني يكون مرفوع المتبوع والتابع المتبوع يكون هو يكون مرفوع مبتدأ والله والتابع يكون كذلك مرفوع التابع للنتبوع الأول قلنا أن نتابعها على أربعة أنواع الأول نحت وذلك نحو الفاضل مكريم من قبلك زارني محمد الفاضل جاء في الامر الماضي لا بينه اللي وخايا محمد هذاك فعل فعل ماض محمد الفاضل نعت والنعت يتبع المنعوت مرفوع ما محمد مرفوع الفاضل ما تبع تبع ليه مرفوع اه وقابلني رجل كريم قابل هذيك في الماضي وانه ايقاع وليا صحه رجل في صحه مفوه كريم تتبع تتبع الايه اه نعت والثالث العطف العطف وهو على ضربين عطف بيان وعطف نسق فمن عطف البيان عمر بيان يعني تبين وتوضح له الكلمه اللي قبلها هذا معنى لا بيان. وعطف نسق فمن عطف البيان عمر ما قولك شافا ابو حفصن عمر شافا ابو حفصن عمر هذه سافر بينه الماضي وابو فاعل الماضي وحصي يعني مرات ليها وعمر عمر هذيك عطف بين لا ل... ل... لابو ها عطف بين الام سافر ابو, أبو. أبو حفصين ، وحفصه هو سيد أعمار ، هو قال أبو حفصين ، إذا كان يسكت ، لا تغضحش الأمر ، ربنا أخطاه ربنا ، إذا كان عمر ، أخلص ، وماذا قلنا ؟ سافر فعل ماضي وأبو فعل ماضي ، فعل ، وحفص مضاف ، وعمر عط ، عط بيان ، بيان ، صح والثاني العطف وهو على ضربين وعطف بيان وعطف نسق تكلمنا على عطف الله بيان فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر ومثال عطف النسق خالد من قولك تشارك محمد وخالد تشارك محمد وخالد فشاركة إذا أعرفوها تشارك محمد مبارك تشارك مدعك تشارك مدعك نعم نعم تشارك محمد تشارك محمد فان مرفوع وخالد الواب حرف عط خالد مع طعوف ألا هو المعطوف على المرفوع مخروه <تصفيق> ليس ايوه اشاره كمحمد وخالد والثالث التوكيد التوكيد ومثاله نفسه التوكيد الأمير ونفسه. زارني الامير نفسه زارني الامير نفسه يعني هو بنفسه ماشي جاء ليا اجى إذا كانت تقول مثلاً زارني الأمير والله الحاكم والله وقالوا لك رأى بعث الوزير التاع والله بعث لي منه والله لكن يوضحه يقول زارني الأمير ونفسه هذا يقول ما يسمى؟ توكيبي أيوانا زارني الأمير ونفسه ورابينا يا رب انتحى الأمير فعل ما ونفسه توكيبي والراجع البدل ومثاله اخوك من قولك حضر علي اخوك حضر علي اخوك هذا بدل هذا يسموه البدل من قولك حضر علي هذهنا ايرادها بدل من علي بدل اخوك حضره في الماضي عليون فعل مرفوع واخوك بدل منصوب بالدوه هو علي وعلي هو اخوك هذا يعني بدل يسموه بدل هذا عليون اخوك وين استنعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام حضر علي أخوك فأخوك بدل لأنه من القول العالي هو, هو, هو أخوه وأخوك هو عالي وإذا استمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت إذا استمعت في, في جملة وحدة قدم النعت هو الأول الأفضل يليه ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق عامي ربع النحت عطف البيان والتوكيد والبدل إذا جاء في جملة واحدة يتقدم النحت بعد النحت تجيب البيان ومن البيان تجيب التوكيد بعد التوكيد تجيب البدل <تصفيق> ثم عرف النسب ماذا تقرئ جاء جا الرجل الكريم علي نفسه صديقك واخوك يعني اذا سمعته يجب الحق واحد ولكن جاء الرجل الرجل وهذه جاء الماضي الرجل جاء اي الكريم, الكريم هذه واش نقولوا فيها نعم شباب صح علي نفسه توكيد بدل واخوه عطس عط في تدريب على الإعراض قريب الأمثلة الآتية إبراهيم مخلص وكان ربه قدير إن الله سمع الدعاء أبدو من الأول مخلص صح ومخلص مرخور خبر صح وكان ربك قدير كانت ماضي نفس الواو بحسب ما قبلها الايه كان وكانت انه ماضي يرفع الاسم صح هاي جبنا ضرف الاسم كان ربك ربك ربك ايه لازم بها مرفوع بها بعدين وربك كيف كيف عامل ضمير بدي على الفتح كما حل التنوين الضم في دي الله هذا اثير خبر خبر ثاني ها هذا نصب بها نصب بها الله سميع الدعاء ان حرف توكيد ونصب الله لفظ الجلاله الله الله الله لفظ الجلاله اسم ان منصوب به وعلامه نصبه الفتحه ايوه اولو في نمبر به وعلامه الرفع الضمه الظاهره الاخره اها و مضاف ومضاف وعم مضاف اليه ها فكم مجهول الاضافه وعلامه الرفع صح نشوفوا كي ركب مساحتها شوفوا شو سوا سوا ماشي انا اخ ابراهيم في ابراهيم مخلص ابراهيم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه الرفع الظمة الظاهرة ومخلصون خبر المبتدى خبر المبتدى مرفوع بالمبتدى وعلى ما ترفعه الظمة الظاهرة صح وكان ربك قديرا كان يقول فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وكان ربك رب اسم كان مرفوع بها وعلى ما ظمت الظاهره ورب مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف اليه مبني على الفتح في محل خط ا ربوك كيف ذلك ضمير المخاطب مضاف اليه مبني على الفتح في محل يا في محل خبر انا بالله يابا خبر خبر كان مصعوب بها وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وإن الله, ع... إن الله على كل شيء إن الله سمعته عيد إن أي... إن حرف توكيد ونصب هذه دائما نقول هذا حرف توكيد ونصب تنصب الإسم تربعة إن الله لفظ الجلاله اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ان الله ايه سمع دعى ان الله سامع خبر ان ايه ان الله سميع الظلة الظاهرة وسميع مضاث والدعاء مضاثي له مخفوض بالإضافة وعلمة خضيه كسرة الله أيما في هذا القضاء الكفاية سبحانه ربك ربك ربك سبحانه سبحانه وسلامه المصري والحمد لله رب العالمين Zahra wa tatsalikoh Duhatul kam jai baraha Raghum al azman laha